التسجيل السابع والسبعون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه الحرام ما يذم فاعله ويقال للحرام معصية وذنب ومحظور والتحريم حق خالص لله وهناك أساليب وألفاظ عربية تأتي في القرآن والسنة لتدل على التحريم منها ألف النهي كقوله تعالى ولا تسرفوا باء لفظة التحريم ومشتقاتها كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. تَاء التصريح بعدم الحل كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فطلب الترك كقوله صلى الله عليه وسلم يجتنب السبعة الموبقات جيم ذكر عقوبة دنيوية عليه كقوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة حاء التهديد بالعقاب كقوله تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله